الباب السابع والسبعون ومئتان باب تحريم الغدر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن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 لكل غادر اللواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر اللواء عند يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه البخاري